سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويوهيهم الأمل 119. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 110. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا 121. عليه الذكر إنك لمجنون 122. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين 123. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منفرين.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 وَأَرْسَلْنَا النَّحْلَ يَرْزُقُكُمْ مِمَّا فِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا وَمَا أَنتُمْ لَهُ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 صل صالٍ من حمٍ مسلٌ فإذا سويته ونفخت فيني من روحه فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون لله إِبْلِي سَأَبَأَ أَن يَكُونَ معَ السَّاجِدِينَ وَلَيَأَبِي رِسُمَ أَلَكَ أَلَّا تَكُونَ معَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُلِ أَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِن حَمِيمٍ مَسْنُونٍ قال فاخرج منها فإنك رجيم 110. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 111. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموت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 قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل دUGHT إن لم ننجوهم أجمعين إن لم رعته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 119. قال هؤلاء بناك إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون، 111. فأخذتهم الصيحة فجعلنا عليها سافلها وأنطنا عليهم حجارة وأنتنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لب سبيل